الوجه الاول ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط السابع والعشرون من فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء ولازلنا مع العقيده ة القراءة في المحاورة المزعومة نتابع بين درزي مزعوم درزي في وثمي م و و تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان م ترتيبهم هل وعلي الخلافة في ابا جواب بكر حسب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 وغمط الخلفاء ا ل ث ل ا ث ة الراشدين أ ب ا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل فقال نعم أ ي نفضل الخلفاء ا ل أ ر ب ع ه حسب ترتيبهم في ا ل خ ل ا ف ة ثم قال لا نفضلهم في ا ل م ن ز ل ة على أ ح د وهذا صريح في أ ن ه م لا يفضلونهم على أ ح د من الخلق عامه ة ثم م أخبر بأن علي أعلى ن علي م عنهم أجمعين مع رضي أخبر في الأحاديث الصحيحة أن علي الله أنه أن ثبت أن أبا بكر وما ع ر رضي أفضل منه ل ل ه عنهم ومع اجمع ا ا ل أ م ه على أن أ ب ا بكر وعمر أ ف ض ل منه والجمهور على تفضيل ع ث م ا ن عليه رضي الله عنه م ثم استدل عليهم ب ح د ي ث من كنت مولى فعليهم و ل ى اللهم وعد ا والاه ل ي من و ا ي من عادى الحديث فقد أ ج ا ب عنه شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة بما ي أ ت ي و أ م ا ق و ل ه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي موالاه الى آ خ ر ه فهذا ليس في شيء من ا ل أ م ه ا ت إ ل ا في الترمذي وليس فيه إ ل ا من كنت مولاه فعلي مولاه و أ م ا ا ل ز ي ا د ة فليست في الحديث وسئل عنها ا ل إ م ا م أ ح م د فقال ز ي ا د ة ك و ف ي ة ولا ريب أ ن ه ا كذب لوجوه ه أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه أن أ الحق يدور لا إلا النبي معين ن صلى وسلم ل مع لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال ومعلوم أ ن عليا ينازعه ا ل ص ح ا ب ة وكذلك ينازعه أ ت ب ا ع ه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل وقوله اللهم م ن ص ر من نصره كسعد ا الذي فتح العراق لم يقاتل معه وكذلك أ ص ح ا ب م ع ا و ي ة وبني أ م ي ة الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله فمن أ ه ل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره ومنهم من حسنه ف إ ن كان قاله فلم يرد به و ل ا ي ة مختصا بها بل و ل ا ي ة مشتركه ة و ي ولا ي الإيمان التي للمؤمنين ة والموالاة ضد المعادة ولا ضد ريب أ ن ه يجب م و ا ل ا ة المؤمنين على سواهم ففيه رد على النواصب انتهى كلامه يتضح مما تقدم مما أن ك لا شيء عندكم من ل ا عبره ت ت ق ا د ن ن و ه على آية ك ي حديث شريف جواب نحن لا نعمل بالرأي القياس م نعمل بما أمرنا ة أو أو جواب ولكن على لا نحن ب لا بما ر ت ب جاء في هذا السؤال العشرين وجوابه من الاعتراف ب أ ن الدروز يبنون عقيدتهم إ م ا على آ ي ة أ و حديث لما تقدم من أ ن ا ل م ن ا ظ ر ة م ص ط ن ع ة وعلى تقدير أ ن لها واقعه فليس كل مناظر من المسلمين يمثل اهل السنه يكون الحكم أهو منه الأمر م أ ر ب وسائر ا ل أ ئ م ة المعصومين بزعمهم أ م غيرهم ولا غ ر ا ب ة ف ا ل ت ق ي ة شعارهم وهم لا ي أ ل و ن جهدا في استعمالها وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم تناسخ الأرواح الله على سؤال قال لنا أستاذ الفلسفة نبينا تناسخ أستاذ محمد ان الروح تنتقل من انسان الى اخر فهل هذا صحيح وان كان صحيحا فكيف ان الروح هي التي تعذب وتحاسب وان انتقلت فيحاسب الانسان الاخر جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ما ذكره لكم استاذ ا ل ف ل س ف ة من ان الروح تنتقل من انسان الى اخر ليس بصحيح و ا ل أ ص ل في ذلك قوله تعالى واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين وجاء تفسير هذه الايه فيما رواه مالك في موطئه ان عمر بن ا ل خ ا ب رضي الله عنه سئل عن هذه الايه و إ ذ أ خ ذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذديتهم و أ ش ه د ه م على أ ن ف س ه م الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلق ادم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج فقال فاستخرج فقال هؤلاء الجنة هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون الحديث مسح ذريته خلقت ذريته خلقت ظهره للجنة منه وبعمل يعملون ثم منه وبعمل يعملون أهل أهل قال ابن عبد البر معنى هذا الحديث ق د صح عن اجمع ل صلى الله عليه وسلم ن من ب ي و و ه ثابتة كثيرة ن حديث م ر بن ا ل ل ل خ ط ا ا ب رضي ه عنه وعبد السنه ل ه بن ع وعلي و د ب أبي طالب وأبي طالب ر ر رضي ي أجمعين ة الله عنه و غ ي ر ه أهل م أجمع وقد ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة على ذلك وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ وهم من أكثر الناس وقولهم هذا أكثر آخر بانتقال التناسخ الناس الباطل سؤال أن أهل أبطل من من من إلى جسم هناك من يقول إ ن ا ل إ ن س ا ن منذ زمن بعيد كان قرد وتطور فهل هذا صحيح وهل من دليل جواب هذا القول ليس بصحيح والدليل على ذلك أ ن الله بين في ا ل ق ر آ ن أ ط و ا ر خلق آ د م فقال تعالى إ ن مثل عيسى عند الله كمثل آ د م خلقه من تراب ثم إ ن هذا التراب بل حتى صار طينا لازب ة يعلق ب ا ل أ ي د ي ف من من قال تعالى ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن من سلاله ة من طين إنا ن وقال ق تعالى ل خ من م طين لازب ثم صار حما ء مسنون قال تعالى خلقنا الإنسان ولقد من من مسنون حماء صلصال ثم لما يبث صار صلصالا كالفخار قال تعالى خلق ا ل إ ن س ا ن من صلصال م ن كالفخار وصوره الله على ا ل ص و ر ة التي أ ر ا د ه ا ونفخ فيه روحه قال تعالى و إ ذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حما م س م و ن ف إ ذ ا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذه هي ا ل أ ط و ا ر التي مرت على خلق آ د م من ج ه ة ا ل ق ر آ ن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 فتبارك الله أ ح س ن الخالقين أ م ا ز و ج ة آ د م حواء فقد بين الله تعالى أ ن ه خلقها منه فقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ا ل آ ي ة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم ا ا ل م سؤال و ن ي ة س مات رجل و أ و ص ى ان يدفن في تابوت فما الحكم مات أ ح د المسلمين وكان عضوا في ا ل ج م ا ع ة ا ل م ا س و ن ي ة و أ ق ي م ت عليه ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ثم أ ق ي م ت شعائر ا ل م ا س و ن ي ة بعد ذلك فما حكم ا ل إ س ل ا م في هذا ا ل م ي د وفيمن أ ق ا م أ و سمحوا ب إ ق ا م ة هذه الشعائر ما هي الماسونية؟ هي وما حكم ا ل إ س ل ا م فيها الحمد لله و ح د ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد جواب لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ولذا ل م ن يسيروا على نهجهم ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء كانت ا ل أ ر ض ص ل ب ة رخوة أم أم ندية و إ ذ ا أ و ص ى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته و أ ج ا ز ذلك ا ل ش ا ف ي ه إ ذ ا كانت ا ل أ ر ض ر خ و ة أ و ن د ي ة ولا تنفذ وصيته عندهم إ ل ا في مثل هذه ا ل ح ا ل ة أ م ا ا ل م ا س و ن ي ة فهي ج م ع ي ة س ر ي ة س ي ا س ي ة تهدف إ ل ى القضاء على ا ل أ د ي ا ن و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة و إ ح ل ا ل القوانين ا ل و ض ع ي ة و ا ل م ظ م غير ا ل د ي ن ي ة محلها وتسعى جهدها في إ ح د ا ث انقلابات م س ت م ر ة ويؤيد إ ح ح ل ل سلطة ا مكان أخرى ر بدعوى ة والعقيدة الفكر والرأي و ي ذلك ما أ ع ل ن ه الماسوني فلان في مؤتمر الطلاب الذي ا ع ق د سنه خمس وستين و ث م ا ن م ا ل ف م ي ل ا د ي ة في م د ي ن ة ليج ي التي تعتبر أ ح د المراكز الماسونيه ة من ق و ل يجب أن يتغلب يعلن عليه يخرق ويمزقها الحرب أن وأن وأن كالأوراق الإنسان السماوات على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني ا ل أ ك ب ر س ن ة اثنتين وعشرين و ت س ع م ا ئ ة والف م ي ل ا د ي ة في ا ل ص ف ح ة الثامنه والتسعين ونصه إ ن ا ل م ا س و ن ي ة تتخذ من النفس ا ل إ ن س ا ن ي ة معبودا لها وقولهم إ ن ا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم إ ن م ا غايتنا ا ل أ س ا س ي ة إ ب ا د ت ه م من الوجود مضابط المؤتمر الماثوني العالمي سنة ثلاث وتسعمائة وألف ميلادية المئة المئة ثلاث الصفحة الواحدة بعد المئة والثانية بعد وألف سنة بعد وقولهم ستحل ا ل ن ن ا س و ي ة م ح محافلها ستحل محل ل الأديان ل ا وإن م ع ا ب د إلى غ ي ر ه ذ ا مما ا فيه شدة د ع و ت ه م ل ل أ د ي ا ن وحربهم ل ه هوادة فيها ا حربا شعواء لا ا و ل ج م ع ي ا ت ا ا ل ن س و ن ي ة من أ ق د م الجمعيات ا ل س ر ي ة التي لا تزال ق ا ئ م ة ولا يزال منشاها غ ا م ض ة وغايتها غ ا م ض ة على كثير من الناس بل لا تزال غ ا م ض ة على كثير من أ ع ض ا ئ ه ا لاحكام رؤسائها ما ب ي ت و من مكر سيء وخداع دفين و ل ش د ة حرصهم على كتمان ما أ ب ر م و ه من تخطيط وما قصدوا اليه من نتائج وغايات ولذا يدبر أ ك ث ر أ م و ر ه ا ش ف و ي ة و إ ن أ ر ي د ك ت ا ب ة ف ك ر ة أ و إ ذ ا ع ت ه ا عرضت قبل ذلك على ا ل ر ق ا ب ة ا ل م ا س و ن ي ة لتقرها أ و تمنعها وقد وضعت الماسونية مصادر عدة على نظريات فأخذت أسس من مصادر عدة أكثرها ه التقاليد ا ل ي ويؤيد د ة و ي ذلك أ ن النظم ة والتعاليم ا ل ي ه و د ي ة هي التي اتخذت أ س ا س ا ل إ ن ش ا ء المحفل ا ل أ ك ب ر س ن ة 17 ع ع و س ب ع م ل ف م ي ل ا د ي ة ولوضع رسومه ورموزه و أ ن الماسونيين لا يزالون يقدسون حرام اليهودي ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده حتى اتخذوا منه نماذج للمحافل ا ل م ا س و ن ي ة في العالم و أ ن كبار ا ل أ س ا ت ذ ة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونيه ة و م م الذين ل ي ث واليهم ن ج م ع ا ا ت ل ي و د ي في ة ا ل ح ا ا ا ف ل ل م س و ن يرجع ة وإليهم ي انتشار ا ل م ا س و ن ي ة والتعاون بين الماسونيين في العالم وهي القوة الكامنة وراء الماسونية وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية. يدبلون أمرها ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سرا كما يشاءون خلاياها أمرها لها قيادة السرية الكاملة الخطط كما سر تسند ويؤيد ذلك ما جاء في م ج ل ة أ ك ا س ي ا ا ل م ا س و ن ي ة س ن ة ثمان وتسعمائه والف م ي ل ا د ي ة في العدد السادس والستين من أ ن ه لا يوجد محفل ماسوني خال من اليهود و أ ن جميع اليهود لا تحتضن المذاهب بل هنالك المبادئ فقط وكذلك الحال عند الماسونيه ة و ل ذ ولذا ه اليهودية اليهود العلة المعابد خليفتنا الماسونيين عددا تعتبر بين كبيرا من نجد انتهى كلامهم ويؤيد أ ي ض ا ما ذكر في سجلات الماسونيه ة من ق و ل من لقد ق ت اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية وأن تاريخ الماسونية يشبه تاريخ اليهود ا ا وسيلة لهدم ل خير هي يشبه في、الاعتقاد. وأن أن ت ع قولهم ا د أ ن نجمة شعارهم داود ا هو م س س د ة ويعتبر ي ا ل و و د ا ل ا معا الأبناء الروحيين لبنات هيكل سليمان وأن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى س أنفسهم و و وأن ن ن ي هيكل تزيف تفتح الباب على مصراعيه ل إ ع ل ا ء ا ل ي ه و د ي ة و أ ن ص ا ر ه ا وقد استفاد اليهود من ب س ا ط ة الشعوب وحسن نيتها فدخلوا في ا ل م ا س و ن ي ة واحتلوا فيها المراكز ا ل م م ت ا ز ة وبذلك نفثوا ل ر و ح ا ل ي ه و د ي ة في المحافل ا ل م ا س و ن ي ة وسخروها ل أ غ ر ا ض ه م انتهى كلامه ومما يدل على شدة حرصهم على سبيتها الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الأديان وتبييتهم المكر السيء يخططون وتبييتهم حرصهم وبذلهم لهدم على على يدل في شدة لاحداث الانقلابات ا ل س ي ا س ي ة ما جاء في بروتوكولات حكماء الصهيون من قولهم وسوف نركز هذه الخلايا تحت ق ي ا د ة و ا ح د ة معروفه ة لنا وحدنا. وستتألف وحدنا ذ ه ا لنا ق ي ا د ة م ع ل م ئ ن ا وحدا س ي الخلايا ممثلوها الخصوصيون كي ك و ممثلوها ن لهذه ت ج ب المكان الذي ا تقيم فيه ي ق ت ن حقيقة لهذه القيادة وحدها الحق القيادة وسيكون في تعيين من يتكلم من لهذه وفي رسم نظام اليوم وفي والمصايد وطبقات المجتمع الثورية وإن معروفة تنفيذها الخلايا الاشتراكيين السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها هذه الحبائل المجتمع الخطط لنا حالما الأوكلاء لكل إلى الخلايا سنضع ولكن سيكونون معظم البوليس تقريبا الدولي تبدأ المؤامرات خلال العالم فإن بدأها تتشكل أعضاء أن المؤامرات ي ق و م ع ل ى ر أ س هذه المؤامرات. وليس الا م ؤ م ر ا إلا ت وليس طبيعيا أ ن ن ا كنا الشعب الوحيد الذي يعرف و و ج ه ا ل م ش ر ا الماسونية ونحن الشعب الوحيد الذي ت ونحن ي ع أ ن يوجهها ونعرف الهدف ا ل أ خ ي ر لكل عمل على حين أ ن ا ل أ م م ي ي ن أي غير اليهود جاهلون بمعظم ا ل أ ش ي ا ء ا ل خ ا ص ة ب ا ل م ا س و ن ي ة ولا يستطيعون حتى ر ؤ ي ة النتائج ا ل ع ا ج ل ة لما هم فاعلون إ ل ى غير ذلك مما يدل على ق و ة ا ل ص ل ة بين ا ل ي ه و د ي ة و ا ل م ا س و ن ي ة ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثوريه ة وإحداث الحركات ا ل د دعوة إلى الحرية في العقيدة ودخيلة دعوة ا الماسونية ظاهرها الحرية والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات ولكنها في حقيقتها أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج في المجتمعات م ومرج ة وعلى وتفكك إلى إلى أن في في في في في هرج وانفصال لعرى الأمم ومعاول ا ا ن ف ص هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم ا ل أ خ ل ا ق و إ ف س ا د وتخريب للعمران وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في ج م ا ع ة الماسونيه ة و و ومعرفة ودفين أسرارها أو أقام مراسمها وعني فهو وإلا على بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل بينة بحقيقتها يستتاب من فإن أمرها أقام مراسمها أسرارها كافر تاب ومن إ ن ا فجزاؤه جزاء ا ا ت على ذلك ل ك ف ر ي ومن انتسب إ ل ى الماسونيه وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للاسلام والمسلمين وتبييض الشر لكل من يسعى لجمع الشمل واصلاح الامم وشاركهم في الدعوه العامه والكلمات المعسوله التي لا تتنافى حسب ظاهرها مع الاسلام فليس بكافر بل هو معذوب في الجمله لخفاء واقعهم عليه و ل أ ن ه لم يشاركهم في أ ص و ل عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إ ل ى غاياتهم ا ل م ن ق و ط ة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى الحديث لكن يجب عليه أ ن ي ت ب ر أ منهم إ ذ ا تبين له أ م ر ه م ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده في نشر أ س ر ا ر ه م وما بيته للمسلمين من كيد وبلاء ليكون ذلك ف ض ي ح ة لهم ولتحبط به أ ع م ا ل ه م وينبغي للمسلم أ ن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه وان يكون بعيد النظر في اصطفاء ا ل أ خ ل ا ء و ا ل أ ص د ق ا ء حتى يسلم من م غ ب ة الدعايات ا ل خ ل ا ب ة وسوء ع ا ق ب ة الكلمات ا ل م ع س و ل ة ولا يقع في حبائل اهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها ل ل أ غ ر ا ر و أ ر ب ا ب الهوى وضعاف العقول ل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المهدية وصحبه نبينا ا محمد س ؤ الانصار انصار ا ل إ م ا م المهدي ا ل م ن ت ش ر ة في غرب السودان والتي يدين بطريقته الملايين من عوام الناس يقول المهدي في منشوراته والرسول وسلم المهدي صلى الله عليه على أمام جيشي ويبشرني بالنصر الحمد وآله دعوى هذا الرجل أ ن ه المهدي و أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أ م ا م جيشه ويبشره بالنصر كاذب وزور و م خ ا ل ف ة لشرع الله ولواقع ا ل أ م ر المتفق عليه بين أ ه ل ا ل م ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إ ل ا يوم البعث لقول الله سبحانه ثم إ ن ك م بعد ذلك لميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون وقوله سبحانه إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا اول من تنشق عنه ا ل أ ر ض يوم ا ل ق ي ا م ة ثانيا سبق أ ن كتب في المهدي المنتظر أ ش خ ا ص ع د ة كتابات من أ ج م ع ه ا و أ ق ر ب ه ا للصواب ما كتبه فضيله الشيخ عبد المحسن العباد ن البدعه ئ رئيس ب ا ج ا الإسلامية ا م ع ة س ق التوفيق وبالله وصلى نبينا الله على م م ح وآله وصحبه وسلم ل ب ا د سؤال اختلف علماؤنا اختلف البدعة فقال في ع ب ض منها البدعة م ما هو حسن ومنها ما هو قبيح فهل هذا صحيح جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد ا ل ب د ع ة هي كل ما احدث على غير مثال سابق ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع ا ل آ ي ا ت النقل من طائرات وسيارات وقاطرات و أ ج ه ز ة الكهرباء و أ د و ا ت الطهي والمكيفات التي تستعمل ل ل ت د ف ئ ة والتبريد والات الحرب من قنابل وغواصات ودبابات إلى غير ذلك مما يرجع إلى إثم ذلك مصالح العباد لا ولا غير يرجع في دنياهم فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في حرج اخترائها فهذه مما نفسها أ م ا ب ا ل ن س ب ة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه ف إ ن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير و إ ن قصد بها شر من تخريب وتدمير و إ ف س ا د في ا ل أ ر ض وستعين ا بها في ذلك فهي شر وبلاء وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة قولية أو كبدعة نفي القدر وبناء المساجد على القبور وإقامة الكباب على القبور وقراءة القرآن عندها للأموات عقيدة القدر القباب البدعة الدين عبادة كبدعة المساجد عندها نفي القرآن فعالية على على في والاحتفال بالموالد احياء ل ذ ك ر الصالحين والوجهاء والاستغاثه بغير الله والطواف حول المزارات فهذه فإن فيما وأمثالها كلها ضلال لقول النبي صلى الله عليه منها هو الله هو الله والذبح والنذر لقول وسلم الأمور وكل وراء أكبر الأسباب إياكم محدثات محدثة ما من الإسلام من ضلال النبي ضلالة كالاستغاثة العادية صلى كل لكن لغير شرك بدعة بدعة بغير والذبح يخرج إ ل ى أ م ث ا ل ذلك مما هو ع ب ا د ة م خ ت ص ة بالله ومنها ما هو ذ ر ي ع ة إ ل ى الشرك كالتوسل إ ل ى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله وقول الشخص ما شاء الله وشئت ولا لعموم وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه تنقسم الشخص الله البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس حديث كل بدعة ضلالة وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤالٌ ما شاء كما نبينا زعم محمد بعض بدعة حديث في ما هي محدثات ا ل أ م و ر وما معناها جواب الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم واتخاذ ذ و ه د ي ن يعتقدونه ويتعبدون وليس زعما مشروع منهم أنه الله به ك ل بل ك ك مبتدع هو نوع كدعاء من د ع القبور ء من مات ا ص ا الغائبين واتخاذ ل ل ح ي ن منهم أو مساجد والطواف حول القبور والاستنجاد ب أ ه ل ه ا زعما منهم أ ن ه م شفعاء لهم عند الله ووسطاء أ في قضاء الحاجات وتفريج الكربات وتفريج واتخاذ أ ي ا م موالد ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين أ ع ي ا د ا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ل ي ل ة المولد أ و يوم او شهره إ ل ى أ م ث ا ل ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ولا ثبت في س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ويتضح مما ذكرنا أ ن بعض المحدثات يكون شركه ك ا ل ا س ت غ ا ث ة ب ا ل أ م و ا ت والنذر لهم و أ ن بعضها يكون ب د ع ة فقط ولم تبلغ أ ن تكون شركا كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركا ل ل التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال فقد قدمت إليك الحديث الآتي ذكره فقد أشكل علي ووقع الاختلاف بين الطلبة ه وصحبه ذكره فيه ثم عرضته نبينا قدمت ووقع فقد فقد بين عليك محمد ثم لتشرحه لي ل ل مكتوبا ا أ ط عن فيه فيزول ويطالع مثلي الوهم طالب كل ع قلوبنا وهذا هو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانه رسول ل ل ا صلى الله عليه ل و س منذ إذا خطب حمرت ع ي ه صوته واشتب غضبه كأنه وعلى واشتب ن م ر جيش يقول صباحكم ومساكم ويقول بعثت أ ن ا و ا ل س ا ع ة كهاتين أ م ا بعد ف إ ن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة ثم يقول و أ ن ا أ و ل ى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا ف ل أ ه ل ه ومن ترك دينا أ و ضياعا ف إ ل ي وعلي رواه مسلم ورد هذا الحديث بلفظ كل بدعة ضلالة وأنا الحديث بدعة ضد البدعة هذا ضلالة بلفظ كل وقد ج ا معها بسيف السنة الصحيحة عرضت لك هذا الحديث بتشرح لي وتبين ما والسلاحة لا أنكر شيئا ليس منها ه هي د تلبدع أعرضت بسيف بتشرح وتبين لي ليس لك لغة أنكر حتى شرح بعض الفقهاء قالوا إ ن ا ل ب د ع ة على ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة فهل لهم دليل على ذلك التقسيم م منها واجبة ومباحة ومكروهة ومندوبة ومحرمة أطلب من فقالوا واجبة ا أطلب ك ت شرح ذلك واضحه فقد وقع بين ا ل ط ل ب ة اختلاف في ك ل م ة كل بدعه ض ل ا ل ة قالوا ل أ ن لفظ كل يقتضي الحصر إ ل ا إ ذ ا أ ت ى بعدها استثناء وأيضا رويا أبو داود والتلمذي بحديث طويل وسنة عبدوا بالنواجذ وإياكم الأمور بحديث فعليكم بسنتي الراشدين المهديين عليها بعضه اختصرت فقال الخلفاء ومحدثات محدثة بدعة فإن كل وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار روي بلفظ إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة إ ل ى آ خ ر ه أ ر ج و منك يا س م ا ح ة الشيخ حل هذه ا ل م ش ك ل ة التي انبهمت عني ولا ي ح ل ه ا لي غيرك الحمد لله وحده والصلاة والسلام أولا الشريعة كاملة الله بحاجة البشر لله على رسوله وآله فليست إلى تكميل وحده وصحبه من من وبعد عند هذه قال تعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا ثانيا ا ل أ ص ل في باب العبادات التوقيف فمن قال إ ن هذه ا ل ع ب ا د ة مشروعه فعليه أ ن ي أ ت ي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها و إ ل ا فهي م ر د و د ة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد في فهو رواية من عمل عملا ليس عليه أمر رد عملا من عمل ثالثا معنى ا ل ب د ع ة ل غ ة و ا ص ط ل ا ح ة أ م ا معناها اللغوي فهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق واما معناها ا ل ا س ت ل ا ح ي فهو إ ح د ا ث ع ب ا د ة ق و ل ي ة أ و ف ع ل ي ة أ و ع ق د ي ة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى والبدع كلها ض ل ا ل ة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أ م ا تقسيم ا ل ب د ع ة في الدين إ ل ى خ م س ة أ ق س ا م فلا نعلم له أ ص ل ا في الشرع وكذلك ن ن ص ح بالرجوع إلى كتاب للشاطبي فقد تكلم فيه عن البدع بما الاعتصام لا تكاد تجدوه مجموعا إلى تكلم غيره تجدوه عن ك فيه في فقد كتاب السنن والمبتدعات وكتاب ا ل إ ب د ا ع في مضار الابتداع وتنبيه الغافلين للنحاس وزاد واقتضاء هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و المستقيم تيمية الاستلاحي الغافلين للنحاس بن بن من بالمعنى من بل القيم لشيخ فليس في المعاد للعلامة الصلاة الإسلام خامسا أما ألفاظ الحصر ألفاظ كما لفظ كل علم مقرر وسلم <تصفيق>